Artinya mencintai Allah itu gimeneko kelawan cara 10 pirang-pirang perbuatan kang alus, kang lembut, kang ora katon, kang digerayangi in dalam ati panjenengan, bukan secara kasar. Minjih hati la abdi saking arai kaula saking awak arai kula sedoyo. Pulane wong Sunda niku pun belajar tariqah. Orang Sunda itu sudah belajar akhlak, sudah belajar zikir. takut wong Sunda, bocah cilik arene budak. Tapi bakal ngomong ngomongnya abdi. Abdi jeng budak sarua keneh. Ngerti pilih wong Jawa. Padahal Budak, budak itu adalah al-abdu, itu diajarkan oleh orang-orang Sunda. Termasuk Sunda, di Jawa, ini sahabat. Bahasa Jawa ini apa? Kawulo. Kawulo itu artinya seseorang yang menjadi kawula, yang seorang menjadi hamba. Khadim, khuaidim, pembantu. dari Kang Zamzami kang wonten dateng ri pangapunten nganggo sorban, nganggo tokong haji, nganggo jas niki pembantuhe panjenengan mung pembantu supaya rada gagah dupi sorban pembantu niki monggo tanggle Kang Zam Kang Zam majikan, jika duduk isun go pembantu khatib bahasa menghambakan diri Menghambakan diri lewat oriko lewat dzikir, istighotha lewat dhikir selesilah harumen beliau-beliau itu adalah menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menuntun jamaah, dengan menuntun umat, mungkin-mungkin dipuntambi kali Allah subhanahu wa ta'ala Cara pertama, ahaduha ayat takida, anallah mahmudun mingkulli wajah, wabikulli sifatin min sifati. Pertama budak, kaula, bujang, kula kabeh panjenengan sedoyo, kaula, kaulus doyo, kaula, bujang, budak, kula nekula ane. Nek ada kenyakina, keman tepak Setemene Gusti Allah subhanahu wa ta'ala Mahmudun dipuji Gusti Allah dipuji. Aja dipoyoki Sengesuk udhan Apa-apaan jagat udan baik Kanggai ubatnya Gusti Allah Aja dipoyoki Paham betul? Alhamdulillah. Wancuki anak nomor siji ganteng, nomor loro kaset, nomor teluk rada lesak. Alhamdulillah bagus tunggu-tunggu lesak rada. ngomongnya rada sejen. Padahal pangapunten panjenengan niku beli bisa gawe anak. Putus banget. Baka bisa gawe anak ngapunten berarti sesuai dengan pesanan. Buktinya anak beli pada Orang Bokoro Bapak kadang-kadang. Jangan pernah. Mencelah. Moyo. Gawai aneh Gusti Allah. Apa amani Gusti Allah. Mahmudun mingkuli wajah. Sing dalan di bae. Sing pun di maun. Gusti Allah dipuji. Sampai pernah dicokotin lamuk. Padahal lamuk orang nyokot loh. Nyedot lamuk. Bahkan nyokot sing Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Huzali Perbedaan lamuk karo gajah tipis perbedaannya Gajah dua trale Lamuk dua trale Gajah bisa nyedot banyu, Maklum trale bolongannya amba Tapi lamuk coba Trale lamuk Kang nancep datang kulit tepan saat disedot. Niku bisa mancing coba yang akan bolongannya sepira. cacak Ahok pun gawe bolongar. Mas bisa Pokok ngomong Ahok tuhar efek iradikal ya Allah. Kula sederhana buat, buten aja sengit karo Ahok beli sebab Ahok gawe negus Allah. Aja sengit. Kula doangakah kan moga-moga melebat is. Mung kangkang beten cocok ni kuning. Oh mungane mawon. Ning perbuatan, nging akhlak. Puma aja sengit karuaham. Bakal sengit karuahok. Berarti samin sengit karuahwake dewek. Sebab perah ini padak rosamien. Mung beda ada sipit-sitik baik. Punten ya, Aja puma jamiah Dio, jamiah dikir. aja sok sengit karu manusia. Walakad karomna Bani Adam. Ya. Nikulu, sampai bisa weh siapa sok kawe Yahud Nasoro, Amerika, Jerman, Jepang, Cina suning kang canggih kacak kawe paralon kang gede se trale elamuk, mungkin zaget bolongan cilik tapi bisa nyedot sampai bakal disembayang saking khuswewelamuk nyokot nyerdot di teleng nang perangkat blending ditepak, tepak niku najis. batolat, sholatu, sholatnya batal aja tambah nganggur madab gujsholong yang ini lama lo, itu ya najis jadi kulawang suli sehingga kalau Allah itu mahmudun minkulli wajah Saking posisi ndebay Gusti dipuji, tolong kula kang wonten kang ngaku warga Jami'ah Diw atau Thariqah Al-Qadiriyah Wan lan dikiri-dikiri saja. Sejene tolong aja bangga, aja tepuk dada, aja sombong dipuji. Sebab Al-Qur'an tegas dahwakan, Alhamdulillahhirabil. Doyo puji jenis puji Kang sekawan deke Gusti Allah kabeh. Dudure Kang Jan. Sanes lureke ku lemarsuki sanes. Padu sampen bareng wirid jam iyo to riku tetek temen. Eh siapa dikit, Pak. Bahaya tadi Firaun cilik ya. Bahaya. Dipuji semono bae. Beli jekang, Kang, kula siki bangga mung nyengirbe telung jam di mari-mari. Adine. Orang banggal dipuji-puji. Ya Allah. Oke. Okay. Awwaluhu nutfahu wa akhiruhu jifah. Panjenengan itu kawitane sperma. Banyu mani. Mendinge bahan entok. Bahan entok ban bebek bahan ayam endok digawa pasar perapatan payu. do ayam dog ayam payu sok saiki enggak pamani iki okay. bahan manusia tempiling sampeyan. ngeceh ya doni apa sih apa kang disomongan menusa manis sampeyan sperma jember wa akhiruhu jiva akhirnya batang kebo disembele sembelih bangun ten kuburan empal gentong haji apud oh pengunjung oh sampai macet ngunjungi kuburan kebo kuburan sapi kuburan berdusibatan Ayam ajam ning ayam kota, ayam kampung disembelit takoni. Ayam kota, ayam kampung ditakoni identitasnya ayam do. Tapi buruk manusia disembelak. Mutilasi, penyembelihan manusia. Tolong ji si titip, tangannya telung dina, oh blekidik mong. Gula pernah anda wong dagang maesan ke pegelen, anjuki titip maesan. Ora oh, Pojok ini je, kenapa ni pojok-pojok maesan temasan, tetanggrewong mati, enggak ada harganya manusia. Apa sih dipuji-puji? Angsalna apa dipuji-puji? Gini, dah kulah ni ku pegawaian itu kang som. Kulah ingat waktu Soan datang Habib Lutfi, ditakoni Marzuki Sira sembayang, besembayang, besolat perangkat, tulis private, si kape, ya tangi bunga tulis keplok senang kaya, pur. Makoten gula pegawai naya, ma shalallahu. Bakal sira pada sembayang ni taro mikul gabah sekintal, abot ayat-ayat di berukak nengleme beruk pur. Berarti gusuloh maksa sira. Berarti Gusti Allah blesak tarosirah. Kau lawan dengan kelo, iya yang hal dina seneng konon. Ko dipuji Allah, paham Dengan berubahan peci, kang mau ne ireng pangapunten, tahun durung ganti. Tolih haji anyaran, lupa dunge dengang gojuba dawa Apa mening widi dana dibandingah kening tehel loprak loprak loprak Ya Allah, wis beda penampilan nih, omongannya wis sombong. Ngaku Syekhul Muhsin, pangapunten? Tidak kata. Seneki, hati-hati nih, aja sombong. Wong Adon, punten sebenarnya lapangnya dibuka mau, angel alot, engsel nih, buka cerita soalnya dalannya angel. Punten Wong Adon ya senang beli dipuji sampaian. Wong Adon seneng beli dipuji. Menang bawang lanang ya, sampai nanti jadi wat seneng Senang dipuji. Pada karung Suki, Suki kiki bakal dipuji jadi kanjena bikin kiki bakal dipuji cek ngemet pasir tawurakan nih lagi sampean kok? Tawurakan, nok jadu, masyaallah solo, paring ayu sekarang nampel cek met pasir tawurakan lainek. Pratak baik, sya Allah langsung jadu pegatan. Orang belajarkan nabi tapi ya. Saking-saking mau dipuji kemet pasir, muji anak, muji santri, muji murid muji murid-murid toriko dipuji ko orang majin toriko masya Allah. Kunci pada baik, aronjem beli menusa, ngangkulading pencukur kang ketul, koro-koro ya Allah. Nah Udhubilamin Kulani sering timbul Kayak di pondok MTT ping telu Juara telus Juara telu tapi harapan Masih dipuji apa mending juara satu Kiro atul kutub Keluaran dari pondok saya coba yang jadi menteri Tiga yang jadi Doktor empat yang jadi profesor Jadi kiai jadi anu tepuk dada Padahal Ailmu dekene gusti, kang minterakan gusti, buktine ulaman kelas, baca batang puluh pelajarannya padak, waktu ye padak, ngomongnya pada, kang ngerti mung siji jadi ngantuk kabe, angel minterakan gusti allah ya, tadi, balik aja dipuji sih ya, nyengiri titik si maklum lah aja sampai limang menit mana aja, maklum yang menusang ye, tapi aja aja bangga bangga bisa dipuji. wa bikulli sifatin min dibahas panjang niki. Pun tiga mawon. Yanī ya'taqidu annahu mukhsinun ila 'ibadih. Aytaqidu annahu mukhsinun ila 'ibadih. Panjenengan hamba kawulo budak kula kabeh nekadakan bahwa sesungguhnya Allah berbuat baik ila 'ibadih. terhadap seluruh hamba-nih, hamba Enggul Allah cipta-nih Allah gawe bagus, gawai. sampai temblek mereka digawe Enggul Allah bagus, jalan bentuk temblek lantung, warnain gue masya Allah kayak stroberi, kayak coklat, mundak kan nambah tinggi lari anget, kayak merabak, terpikiri peluk ya Allah, bentuknya lancip, panggil gawe ini gue. oh aku sampai sekolah dikit di bagian lu bilang ya Allah, bagus tapi tembleknya bagus sampai ketek ke singgung tapi di dalam bentuknya ketek padakah kakak meraih sampai ketek yang pelanggan kalau mendelik, ketek ya ya, bagus temen rambutnya kaya anak pang, anak jambulnya di dalam ketek Emma ngapaan pun te duduk percaya mah kula perhatiaken. Tedek ningarepe ronggeng-ronggeng ka kompreng tak Ya Allah. Rambute bagus lurus rambutnya rapi. Goten to. Dikang kenunggang motor bisa, pada langkah sime, SNK. Kon sembahyang bisa. Sembahyang beduk masya Allah 6 rakaat yang ya. Pikirin, Gusti Allah bisa antem nggawe kedhek ya. Sikile bagus, bisa munggah, bisa ngadeg. Masyaallah, pernah perandeleng ning lampu merah daerah perbatasan berbeser bon. Ketek niku nganggo jangkungan, nganggo enggra enggrang. Enggra nganggoe kaos Persib. Kaget kula Allah. Kolongan Viking ta. Ketek. Nggo sepatu ya Allah. Gusti Allah bisaan temen ya. Wong oli duit. Kang nabur dulu duit, kan ngetele kan nolulu duit keteh ke duit gedang ke siji kong menusa kabur bagus banget kan kusah lo aja maning gawe menusa bagus menusa Kang paling bagusnya menusa baik fisik baik jabak maupun jeruk Kemana kaahsanan wa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagus sampai langgam Aja dicacat bagus. Sekalipun, manapun dan kadang-kadang, sekalipun aku lakukan, tuwe Bagus sampai beli percaya mangga, lara untuk kaca anak, bagus. Biasanya beli sok pengo, berarti kan, masya Allah. Mengo, bagus. Digawani ngomara sakit. Tekahe dokter sampean kok nekake dokter mbe sampean bayar gede. barang lara untu gawani ngarejawi nangun doktere mesti. Perawate ayu. coba gara-gara laru untu. Kae bagus susul lho obat. Nurut ning dokter, wong tua bli nurut, mertua beli nurut, ning rabi bli dokter nurut. Tulung aja mangan es, siap dok. Ning rabine nglawan. Lagi dikare bagus insyaallah. Pakai muji ya Allah. Allahu iling-eling larah jamiah hati. La ilah ilah subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Mengkonan bay wiridane aja Sebab baka jene kuwen langka manfaat. Ong larah untu. Oh. Oh. Oh, kaya wong kerasupan. Langka manfaat. Allah, Allah Allah subhanallah. La haula wala quwwata illa billahil Ali, kau bagus, tulung aja sok, ngingjero hati keren, masya Allah kau yang bagus be, Alhamdulillah kali gusti, Allah Alhamdulillah, kata gusti Allah. Punten ya, lelai ponten, kalau pengen ngaji nih pondok, ono uong beli ketemu temu karo bature, barang takoni sekampung, sampai kenal kalau pulan, kenal, seniki punti, masya Allah punten jebak kiai ne. ini peluruan diunsiakan di masyarakat gara-gara kenang penyakit kusta, kenang penyakit apa bang? Buat lkp kang ambrol kah? Udih buat nular tarom peluruan diunsiakan rumah sakit beli sanggup melas karena baturan dan melas bangunan ini pondok bareng mangan bareng liwet bareng kiai yang ngajar saran-saran mira doa ya Allah moga-moga diwaras sakit waras kali ganen. Wiswa akhir istiqoro, gusti kenging punopo pula niku saget waras, dupai petunjuk kaligus Allah bisa babi doa isahibiki, Sebab dongai batu rezira, ingat wah batu rezac reng pun dioncok, punten pula koplok sambil dikoplok koplok. ayo doang enang kau sakit mani coba hana wong jalo kau sakit sebab pula bakawaras diku ku buatan sakit nyebut asmane Allah baka gering kelingan gusya Allah saming kali panjang sedoyang baka gering kelingan gusya Allah apa apaman duitnya telangka oh hadiyu wakil biasa pesanan hadiyu ku bakal buka toko rada bangkrut ku hadiyu dedol patang bung puluh toleh anak iklana Siapa yang hadiah 40 insya Allah Tes peleng. Wah, daftar wae. Ya lumayan lah. Ana nilai-nilai materi ya Tapi punten, diterusaken. Lah haris moten laris terus. Gusti Allah gawe bagus. Goden. Mun'im gawe nikmat. Gawe nikmat moten. Gawe Kang gawe nikmat Gusti Allah. Kang gawe nikmat Gusti Allah, apa buktine? Kula dipesen niki karo bapak kula. Jok kang sering-sering niliki wong gering, lamun bisa nginep. Apa sima Ake panganan kang nganggur? Lho. Bener nih kini, tak pikir tak coba bener. Menurut pangapunten, wong kang normal, pangapunten wong kang normal. Pangapunten ya. Duren niku enak Enak, enak. Enak wong darah tinggi. Mangga, jadi kip bapa tua, jadi dirawat ni aisyu duren montong tu kuning mul orang kau nelarang sepihlo ribu gode gode gode, dia habis bagian yang kang nunggu sebab kang gawe ni mat gusi Allah dudu duren ne lo lo ada bener jadi mama kula bangian beli ngerti, mau ma beri kyang ngongeung ngering bosan engko bejo dicacak dikit, tercacak rong Masya Allah. Kuriman macam-macam, munggeringi beli doyan. Balik meningwang jaga. Kang mukaleng jaga, munggering. Minta ni. Lo, nanti orang bisa gawe nikmat. Kang normal nikmat soteng di normal Insya Allah. Paham betul? Ki kang nom nom kang dengarab sebelah mereka, kang aran kelitik kau enak, nak langung tua, kang untuk Allah payah. Percak petak percak perdu kadangkala gini, nggak selak. Wow, mengulati Padahal enak, Bisa Go muta kang gawe on jo gawe ke utama. Jadi gula ni gula Ya kang angkat allah, kang jatuhkan allah. Amrin pernah ditakoni gula pernah ngaji selasaan. Takoni macam kira-kira. Kang Amrin mengutangnya kang. Kang takkan itu uang tangkil, camah ngaji. Pula jika ngamrin, kula ngaji datang agim. Wah, aku bot. Wah, penuh. Lu dah sini diorang. Hari kula ngaji niki amrin, dia uangnya pitulas, telulas, kadang-kadang lu danu pitu. Padahal, juma pengajian pengajiani kiamat, ceroh, teliti, takik, lembut, saking mengarahkan manusia. Niki pengakuan zaman. apa sebabnya jika amrin sambian ngaji semuanya enaknya wong istitik gak punggang sanes kula menghina akim ah di akim ngaji biasa mawon, ngaji biasa kaya amrin nyengir tu'izzu man dasha uwa tu'zillu man dasha a'akim ini lagi dimuliakan gusti. karugusti ajamannya ngomong dalil dalilah dalilah bakal lagi seneng wong seneng ini beli kurang pengalem wong sengit beli kurang Nanti, oh bakal lagi seneng, waktu rupula nih ahok Masya Allah kayak -kaya ahok kayak pangeran nomor loro bisa merubah jadi bersih bangunan jadi rapi bangunan apa mau nah, oh, seolah-olah membalikan telapak tangan apa ngapun tadi seolah-olah begitu padahal Masya Allah makai datang sana saya. ngapun tadi jangan pernah menghina Allah mudah-mudahan tiang kang pada bela ahok sukani hidayah taufik kali Allah subhanahu Aja sengit punten ajak sengit jaluk karaguso, hidayah sehingga ngomong kan juki penjelasan banjir di Jakarta ku carane pribe punten ya punten kula inget bama kula juhuk bakar daerah ku delengen, delengen arane jadi kula beli bisa sekalipun Mengapun Gubernur konta ganti, misalnya Ahok, oleh Anies, oleh umpamane lagi keseret, oleh Marzuki ganti. Angker banjir, sole apa soalnya Jakarta nih? Gue rawa, rawa buaya, rawa, pelong, tak kan gak? Pelong, apa kang bolak balik Jakarta, rawa melulu jadi anil, duruk yang gerbe, kayak cerbon Ungkuket, punjukui jalan pemuda banjir sebelah kana banjir sebelah eh arah ni ke cair rebon banyu ya endah kudu diganti darat rebon pakai najab banjir kali punjukui gunung cerme tengah kana meletus bising termaning baik itu jadi mama kula jalan menjumpa kula di balongan genai minyak cumblen genai minyak. Bonggas tadi gas iku bonggas iku disuwe karo iku para wali ulama-ulama bengen tua-tua ngerti rusak dere narakis uru bakal anak minyak bakal ana no dari cahire ben macam-macam ya banjir maka pen aja banjir duber gunung cermet mboten insyaallah boleh banjir jadi riku lo dadi inti e gawe banjir kang gawe banyu Allah subhanahu jalu kargus Gus lo kali dibenai diambahi, to aja gawe uma pinggir kali lo Angel gawe umah buang sampah, ngapunten. Buang sampah. Napa-napa sampe ning wiki tinggal mangga tinggale. Ning Sapina bae. Ora kena nguyung ngising banyu kang mandeg, banyu ora milih nguyu kan sedelat, ngising sedelat barena. Nu ngapunten, wong palimanan ngidul coba. Bekas gergajian waktu banji makeni. kali ya arane nguyu bapak tuane nguyu oh ya kotor kabeh timbah pencemaran lingkungan iku sederhana kan terakhir aytaqida anna alaisana minhu ila abdi akbar wa ajal ila akhirin kesimpulane ngapunten Gusti Allah gawe bagus dateng kula doyo iku luwi gede Lui utama, luwi unggul tinimbang kebagusan yang kuala kabelang tak apa-apa ya. Bukan macam nope, sampai balik singgahnya sampai mati dzikir, loh Allah Allah, loh loh apa apa Kalau kebagusan di gusi Allah, sebab apa? Ngapunten, dzikir panjang dengan Saya mati bekres mari, beda alamnya barzah. Tapi gusi Allah masih urih. Masing-upai rezeki, masing-upai aman, kebagusan terus sampai mangai yaumil akhir, gusti Allah nyuka ni kebagusan kebagusan terus. Beli pol-pol pun cakek, ni menika rukyatillahit ala, ningali datang Allah subhanahu wataala. Oh, aksan wa ina kasunawakatu rosalan jan, sampai bagus, akai amal amaleh, tetap beli bisa mengundaki bagusnya gusti. Allah semantan mawan nih, mungkin-mungkin untuk manfaat. Siapa dan milih radi kedawan, siapa pun dan mengangkatah. Allahumma ingkum, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udz billahi بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرت النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجل الأمياء والمنسلين ملائكة المقربين وآل كل أصحاب كل القرامة والتابعين وتابعهم يحسان إلى يوم الدين فَأُذِنَ لِلَّيْلِ وَالْفَاتِحَةِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا صراط الذين رضوا عليه من المضروب عليهم ولا الضال ارواح أرواح ساداتنا ببكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الحاسان وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وابي عبيد عامر الجراح وَذُبِلْ نَوَامِ وَأُسُورِهِمْ وَفُرُوهِمْ وَأَهْلِ بَيْتِهِمْ شَيْئٌ لِلَّهِ لَهُ الْفَاتِحَةُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 وعن الائمه ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحجسين والقراء والمفسرين والشهداء والصالحين والسادات الصوفية المحققين وجمي أولياء الله تعالى من مشارك الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها ومن قافل قافلة جن آدم إلى يوم القيامه سسن إلى روح محيد العبد القادر جلاني الله وجمع أولياء تسعة شيء لله لوم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمنين مشايخنا واستاذنا وجميع والدينا وجادنا خصوصا الشاح الشاح الشاح الشاح الشاح الشاح الفاتحة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 خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هبام بسا وكنتم أزوايا سلاحة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ صِلَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ملدان مخلدون بأخواه وأباهيق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير من ما يشتهون وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا خيرا سلاما سلاما وأصحاب اليمين. مخرم مخدود وصلح ماندود وزلم ماندود ومايم مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأنا عربا أفرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من لا بارد ولا فَلذلذلك مصرفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا جمعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر سكون فمارئون منها البطول فشاربون عليه من الحميم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 على أن نبدن أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرصون أأنتم تسرعونه ام نحن الثارعون لو نشاه نجعلناه قطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشرفون أأنتم أنزلتموه من المسن أم نحن لو نشاه أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرة أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مجنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين افا الْحَدِيثِ الحديث انتم وَتَجْعَلُونَ وتجعلون من فكم انكم تكذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حي لا ان تغون ولحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا روحا وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب يمين فسلام لك من أصحاب يمين وأما إن كان من المكذبين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 كذبت سموه بطغوها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله اللَّهِ الله وسقياها فكذبوه فعقرواها فذندم عليهم ربهم بذهبهم فسواها ولا يخاف قباها بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسل يسرا يسرا فإذا فرعت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يوم يحدث أخبارها بأن ربك لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره Yeah. يا حنان يا منان Bora the end سبحانك إني كنت من الظالمين. لا, لا. إلا أنت سبحانك إني كنت من الغالمين إلا أنت إني كنت من إله. إلا إله <تصفحه> إلا, إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلا إله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلا سبحانك كنت من الظالمين إله إلا أنت سبحانك لا. إني كنت من الظالمين إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله لله <تصفيق> وَرْفِلْنَا وَرْحَمْنَا وَعْفُهُ عَنْ وَرْفِلْنَا إله إلا الله الله إله إلا الله الله إله إلا الله الله إله إلا الله الله إله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 إلا الله له إله إلا إله لا إله إله إلا إله إله إله إلا الله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 إلا إلا الله لا إلا إلا الله لا إلا إلا الله لا لا إلا الله لا إلا إلا الله لا إلا إلا الله لا إلا إلا الله لا إلا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا إلا الله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 الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا صل صل محمد اللهم صل, صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم <سؤال> اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله الله بحمده سبحان الله اللهم الله لا اله الا صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله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 business yes. لفضيله <تصفيق> الدكتور <تصفيق> فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قفير آمن الرسول بما أنزلني من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نبرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا كفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعا لا ما كسبت وعليا ما ربنا لا تآخذنا إن نسينا وأطرأنا ربنا ولا تحمل علينا ما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل كما حملته علينا نبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا النبي سيد الكريم والرسول العظيم الرؤوف الرحيم يا سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيننا يا سيدي يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله يا جمال ملك الله يا نور عرش الله تعالى يا خير خلق الله يا شبيع المذنبين عند الله يا من ارسل الله تعالى رحمه للعالمين وقد قال الله تعالى في حقك العظيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله كواماً رحيماً يا سيدنا محمد بن عبد الله عبد المطلب بن يا سيدنا طواء يا سيدنا ياسين يا سيدنا بشير يا سيدنا سراج يا سيدنا منير يا سيدنا مقدم ديش الأمياء والمرسلين وها أنا يا سيدي يا رسول الله قد جدتك هارما من ذمي ومن عملي ومستشفعا ومستديرا بك إلى ربي فاشفعني يا شفع الأمة فاشفعني يا الأمة يا كاشف الغمة يا سرعة الظلمة أجرني من النار أجرني من النار أجرني من النار يا نبي الرحمه يا سيدي يا رسول الله آتينك زائرين وقصدناك راغبين وعلى بابك العالي واكفين وبحقك عارفين فلا تردنا خائبين اشفع لنا يا الله اشفع لنا ولو عبد شبت يا سيد يا رسول الله نسالك الشفاعه ونسال الله تعالى بك الوسيله والفضيله والدرجات الرفيعه والمقام المحمود والحوض المورود والشفاعه العظمى في يوم المشهود يا خير من دفن في الترب اعظمه فطاب من تبن القاء والأكم نفس الفداء لكبري انت ساكنه فيه اللافافه في الجود والكرم انت الحبيب يا حبيب الله انت الشفيع يا شفيع الله انت المشفى انت الذي ترجى شفاعتك ات الصراط إذا, مزل إذا, اذا ما زلت القدم اذا ما زلت القدم اشهد انك يا سيدي يا رسول الله قد بلغت الرساله وديت الامانه ونسحت الامه وكشفت الغمه وتللت الظلمه وجاهدت في سبيل الله حقا هذه وعبدت ربك حتى ياتيك اليقين جزاك الله تعالى عنا وعن والدينا وعن الاسلام خير الجزاء ونسالك الشفاعه أن تشفع لنا عند الله يوم العرض يوم اللقفة الأكبر يوم لا ينفع ماله ولا بنون يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا من اتى الله بكلب سليم اشفع لنا يا رب اشفع لنا يا سيدي يا رسول الله اشفع لنا يا سيد يا رسول الله اشفع لنا يا سيد يا رسول الله ولوالدينا ولديرلنا ولمشايخنا والاستاذنا ولمن أوصونا وصوكم واستوصونا وقلدنا عندك بدؤاء الخير بدؤاء الخير والزيارة بدؤاء الخير والزيارة السلام عليك يا سلط الأنبياء والمرسلين ورحمة الله وبركاته ونشهد أن محمدا عبده ورسول الفاتحة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 السلام عليك يا سيدنا أبا بكر الصديق يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتققيق يا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية إثم في الغار السلام عليك يا من أنفق ماله كله في حب الله وحب رسوله وحب رسوله حتى تحلل بالعباء رضي الله تعالى عنك وأرضك أحسن رضا وجعل الجنة منزلك ومسكنك ومحلك مأواك سلام عليك يا أول الخلفاء وتاج العلماء وصهر سيدنا محمد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته ونشهد أن محمدا عبده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 الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعف عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى سيدنا عمر بن الخطاب السلام عليك يا سيدنا بن الخطاب يا ناتكم بالعجب الصواب يا حنف المحراب يا مذهرا دين الاسلام يا مكسر الاسلام يا أبا الفقراء والضعفاء والارامل والأيشاب أنت الذي قال في حك سيد البشر لو كان نبي بعدي لكان عمر الخطاب رضي الله تعالى عنك وأرضك حسن دور وجعل الجنة منزلك ومسكنك ومحلك مأواك سلام عليك يا سامي الخلفاء وتاج العلماء وسهر سجنا محمد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته ونشهد أن محمداً عبده ورسوله الفاتحة أعوذ بالله إلى الشيطان الرجيم.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 <تصفيق> ثم إلى روحي ما وسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معين رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته.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 مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وإلا الضوف عليهم ونصباد ثم إلى روح سيدنا عثمان بن عفان السلام عليك يا سيدنا عثمان بن عفان يا من زين القرآن بتلاوته ونور المحراب بإمامته ويا رجى الله تعالى في الجنة رضي الله تعالى عنك وارضك حرده وجعل الجنة منزلك ومسكنك ومحلك مأواك السلام عليك يا ثالث الخلفاء وتاج العلماء وسر سيدنا محمد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ورحمه الله وبركاته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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الظالمين ثم الى اروح سيدنا جبرائيل وسيدنا ميكائيل وسيدنا اسرافيل وسيدنا ازرائيل والملائكه المقربين من اهل السماوات والارض كف عامه ورحمه الله وبركاته ونشهد ان محمدا عبده ورسول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إِيَّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير مضوب عليهم ولا الضال. ثم إلى أرواح ساداتنا من أزوده وبنت سيدتنا فاتمة الزهراء يا سيدنا فاتمة الزهراء يا بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بنت نبي الله يا بنت حبيب الله يا بنت سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يا خمسة أهل الكساء يا زوجة من المؤمنين سجنا عن المرتضى كرم الله تعالى وجاء في الجنه يا أم الحسن والحسن السيدان الشهيدين الكوكبين القمرين النيرين الشباب أهل الجنة في الجنة بسيدنا محمد الحسن وبي عبد الله الحسن رضي الله تعالى عنهما وعنك وارضك عسن ضواء واجعل الجنة منزلك ومسكنك ومحلك مأواكي السلام عليك وعلى ابيك سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وبارك علي المرتدى وبنيك سيدنا الحسن والحسن ورحمة الله وبركاته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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين ثم لا ارواح شهداء احد رضي الله تعالى عنهم اجمعين السلام عليك يا سيدنا حمزه بن عبد المطلب يا عم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم نبي الله يا عم حبيب الله يا عم سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يا سيد الشهداء يا سيد الشهداء ويا أسد الله ويا أسد رسول الله يا شهداء يا سعداء السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقم الدار يا شهداء حجر كف ورحمة الله وبركاته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 السلام عليكم يا اهل البقيع يا اهل التنام الرفيق انتم السابقون ونحن ان شاء الله تعالى بكم لاحقون ابشروا بان الساعه آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث ما في الكبور وأن الله شرفكم وآنا سكن بقولي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 أصراط الذين أنعمت عليهم وهي المغروف عليهم ولا الظالمين ثم إلى أرواحي جميع جوادي وظريتي وأهل بيته من يومه صلى الله عليه وسلم إلى يوم الكيامة وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات من مشارك الارض الى مغاربها بلها وبحرها من يمينها الى شمالها ومن قاف إلى قاف من لدن ادم الى يوم القيامه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 صراط الذين انعمت عليهم واجد المغروب عليهم ولا الضالين ثم لا حضره كتب الرباني والغيث السمداني سيدنا ومولانا سلطان الاولياء المغدادي الشيخ محيط بن عبد القادر الجيلاني واسوله وفره وشيخه شيخ تاج العانفين وسيخ غيث العالم شو الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العلمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إِيَّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ نستعين اهزل الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وإن الضوف عليهم ولا الظالمين ثم إلى أرواحي جميم الشي القادرية والنقص وجمع الطرق العليا خصوصا سيدنا ومولانا سلطة الأولياء سيد الشيخ محيط عبد القادر جيلاني البغدادي وسيد سيدي سامل القاسم جناد المغذدي وسيدي الشاع السرسته السقتي ودي الشيح احمد بدنيفاعي ودي الشيح معروف القرحي ودي الشيح حبيب العجمي ودي الشيح حسن المصري ودي سعد صادق وجدي اسمه رمضاني وتاجي العارفين الهندي صاحب الكرامة العجيبية سيدي الشيح عبايدين أن نقسم منذيك وتاج العارفين الأمجادي سيدنا الشيح بيز المستامي ودي الشيح بالعباس المرسي ودي الشيح يا عنشي ودي شيح تدني ابن عطاء الله السكندري ودي شيح بالحسان النوني ودي شيح النوري، ودي حسن حلقاني ودي إمام محمد الغزالي رصائل الحياه ودي شيح من الغزالي ودي شيح عبد الله بن نبي بك العدس وسيدنا شعزير الخوافي صاحب الرساله القدسيه وتاتي العرفين سيدنا سليمان الفارسي وسيدنا شعثي وطائفة من اهل الصوفيه وحضره امام الرباني واصولهم وفرهمان السلسله والاخذين مددنا بمددهم وعاد علينا من بركاتهم علينا وشفاعتهم وكرامتهم وإجازتهم وسلامتهم وعافية في الدين والدنيا والآخرة أغيثونا بإذن الله أغيثونا بعون الله أغيثونا بفضل الله نسألكم الإجازة والكرامة والشفاعة والبركه, آمين والبركة آمين والأمان آمين والامان آمين آمين والامان والامان خصوصا بلد انونسا ليس امين يا الله والسلام والعافيه والسلامه والبر والاستطاعه والاستقامه يا رب استقامه يا رب والاستقامه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 Tumai lalu wajah mala oliat isha khususul sedina mala nasrul oliat asyhadar bhidayatillah suluk taufil mahmud benu salut enu hadmi iman. ولا رؤى الشهر من الله وخصوصاً إلى روح سيدنا ومولانا شع ذات الكافي ولا رؤى الشح بيان الله ولا أروح من الأولياء والسلاتين واهل الكبور الذين يكبرون في غنوم صنبهم وغنوم جاتي أسنة واصولهم ووفرهم واهل سلسله والاخذين مددنا بمددك وعاد علينا من بركاتهم آمين. وشفاعتهم آمين. وكرامتهم واجازتهم وسلامتهم وعافيتهم في الدين والدنيا والآخرة أغيثونا بإذن الله أغيثونا بعون الله أغيثونا بفضل الله نسألكم الإجازة والكرامة والشفاعة والمركة والأمان والأمان والأمان, والأمان, والأمان والصحة والعافية والسلامه والبر والاستطاعه والاستقامة والإجابة يا رب إجابة يا رب والإجابة يا رب إجابة في الليلة يا الله والإجابة شئن الله لهم الفاتحة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 ولا روحي دم مشيخنا وسادنا wa والدينا وجدنا خصوصاً الشيخ مولانا أحمد رحمة الله سunan sunan سunan بايا والشيخ مولانا محمد عين Yakin sunan كيري كريسي والشيخ مولانا جعفر صادق sunan kudus والشيخ الحاج عبد المحييب من جهم تسيملايا والشيخ ابيراهيم تلجا بادلينجا والشيخ حسن الدين جاتيرا بابكن والشيخ النووي بابكن والشيخ والشيخ حاج اذرائي بابكن والشيخ احنف بابكن والشيخ شرقاوي بابكن والشيخ محمد قليمو بابكن والاحشاب محمد اسماعيل بابكن والشيخ عبد والشيخ الحجمالسوكي كالجامبه والشيخ محمد آمن بن رملي ببكال والشيخ طيب بن مسينة ببكال والشيخ علي ابن مسينة ببكال والشيخ مسينة Wa عبد Abdul Hanan Abdul Hanan Wa Syaih Al-Hajjah Amin Sipu محمد Syaih Muhammad Salusi كاي Syaih صالح Haji Salihin Wa Syaih Ibn Masluki Ali Wa Syaih Dawud Wa Syaih Amrin Wa Syaih Anwar Fatwani Wa Syaih Al-Had Muhammad Amin Abdul Halim Wa Syaih Sharoji Syekh Makhthum Hennan, Syekh Habib Uhud Yahya, Syekh Bulkin Fannan, Syekh Ali Hennan, Syekh Muntab. Wausulihi maafin wal mudahid wana fi hadhi al-qariya babkan ceri jibana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 Suratul lezina Labda alaihim ditutup kelawan doa Mungkin sesampingnya doa Ibadah Allah sampun bubar Sampai pragat Sampai pragat mungkin Mulai ijazah hadiu, kangen umum Kangen ingkang sampun Pada dikuatakan, ditaukidi Lan seterase Ijazah Uh, ko, ko, Torekot kodiwan asamnya Bagi ingkang Ini uh, wangsun ini mangga Bagi ijaz ini mangga Mangga ini mangga Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad الحمد لله رب العالمين اللهم يا رب العالمين امين يا رجا السائلين وامان الخائفين وحيد الذل المتوكلين يا حنان ويا يا ديان ويا يا سبحان يا قاسم الاحسان اللهم Sayyidina سيدنا محمد والي سيدنا محمد وازواج سيدنا محمد وذريات سيدنا محمد وسيدنا ابي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي المرتضى وانت يا الله الرب الاعلى وبارئ السماوات والارض وبجاه سيدنا الحسن والحسين وانت المحسن إلينا. وبجاه سيدنا اسماعيل وانت يا الله يا سميع الدعاء اسمع دعاءنا اسمع دعاءنا اسمع دعاءنا و اعتذارنا يا ربنا و خوفنا وَاسْكُرْ عيوبنا واغفر ذنوبنا وارحم امواتنا واحيانا آمين. آمين. وتقبل حسناتنا واكفر سيئاتنا آمين. واجعل يا الله عندك من العائدين الفائزين الشاكرين آمين. المجبورين من الذين لا خوف عليهم لا هم يحزنون برحمتك بسم الله الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رحيم فإن تولوا فقل حسبنا الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العظيم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 Antara zukonah iman kami lang sabitan tuba syur kolbi wa kolbana wajabin al saadqan hatta ahlam annu la yusibuna illa makatabatana alaih wa ilman نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وولدا صالحا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبه نصوحه وصبرا جميلا واجرا عظيما وعملا صالحا maqboola wa nijāratan lantabhūr ya nūr al-nūr ya āalimam ma fissudūr akhrijina wa jami'a al-muslimin min al-zulumāti ila nūrī fi ddīni wa dūnyā wa wa al برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سبحان ربي رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالسر الفاتحة اعوذ بالله شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الا كان عبده ويا كرستعين اهدنا الصراط المستقيم Sana allaziina aamtaalimhim waailun mghuun 'alaihim wa, wa rabbuh. Ibu, sampo nang sulkrin sedap malih. Badallah <coughs> وحيد ديني خلصنا من البلوى يا الله ويا أخطاب ويا أنجاب ويا سكاب ويا أحباب وأنتم في صلاة الله على الشافي سلام الله بمحر خلصنا من البلوى يا الله سألناكم سألناكم صلاهكم وصدق دعاكم لله على الله على تحاق لي إشارتي to Kulangan ke bahasa Ica karena niki umum Bismillahirrahmanirrahim mungkin nanti kalau saya ijazahkan hadiu para hadin dan hadot mengatakan saya terima walaupun ini berulang-ulang tidak ada taukit tidak apa lebih kuat allahumma Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala ya ayyuhal hadirun wal saya ijaskan hadyu kepada yang hadir di sini alhamdulillah binikmatitas sholihah sampun mangga Kang Wangsul wangsul apa yang mau ijazah thoriqah mangga kumpul harus tunggal. para ibu-ibu dan bapak-bapak, monggo kang pengen sarapan atau napa disediakan datang Kyai Nyai Hajar Masdurah Amin. Ingkang pada jajang mengkumpul datang ajang Jajang Tariqa. Ora pacel. Mangga kang badai desa Tarikot Kumpul. Istri cukup teng wingking mawon. Pami istri kang badai desa cukup teng wingking, wetulus samaju, teng tempat masing-masing. Oh, yang istri kang barajasa terlepas monggo tengwinging buat apa-apa. Para jamaah kang jasa terkot pengampunan mungkin tangannya nempel, gula lan nempel, teng pundaknya masing-masing. Kang wingking nempel, teng pundaknya gula lan pundaknya masing-masing, jadi nempel. Mahu terus maju, tapi nempel teng tangannya tempudak masing-masing. Mangsa bahagian yang sangat tunggal manus tunggal manus tunggal manus tunggal manus tunggal manus Gula saya Gula اعوذ بالله من الشيطان باسم الرحمن الى حضره الله صلى الله عليه وسلم شيئ الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد اياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين امتن عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بلا استاذنا الشيخ عبد القادر الله لا وامل فاتحه بسم والمسلمين والمسلمين لهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياه نعبد عبد وإياه كنا سعينه جنا المستقيم. sulatul ladzina an'amta alaihim min ghairi alaihim waladallin sebelum kita menzikir thariqah sebetulnya ijazatul ini adalah bukan kepada saya tapi hakikatnya ana biat bukan kepada saya tapi biat kepada Allah Subhanahu wa taala biatnya pada Allah Subhanahu wa taala ini hakikatnya asbab saja kepada saya Dan ini adalah tangan yang ditempelkan ini karena ingin ditempelkan kepada asliat para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nempel dari mujiz ke mujiz sehingga tangannya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tangan yang mulia. Nanti berzikir. Kita ketika Berzikir Layla illallah Adalah yang aslinya zikir la illallah itu adalah Sanannya dari Sayyidina Ali Karmalul Wajah Itu yang dikatakan Tariqat Qadiriyah Dan yang Allah Allah adalah Zikirnya dari Abu Bakar Siddiq Dari Rasulullah SAW Yaitu Kalau zikir layla adalah Ditarik tangannya Ditarik nafasnya kita tarik nafasnya yaitu kosongkan hati hanya kepada Allah tarik la ilaha illallah ya la ilaha illallah la بسم الله الرحمن الرحيم تمام سما اللهم افتح لي اللهم افتح لي بفتوح العارفين اللهم افتح لي بفتوح pifutuhil arifin Allahumma iftah li pifutuhil arifin ya Allah panjangkan buka Atiakula kula putuh datang Allah subhanahu wa taala kados putuhe tiang tiangkan kang arif billah tiang-tiang kan mengenalku Gusti Allah. Pinten niki kula teneng mengenal Gusti Allah ya Rabb. Pengen mengenalku Gusti Allah ya Allah. Gusti. Dirasa kenal Ya Allah ya Rabb. Dalu niki pengen mengenalku Gusti Allah ya Rabb. Allah, Ya Rabb Mereka berkata Istiqlal Seriqlal Untuk Ya Allah Dia dibuka Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Alal Habibi Al-Aliyil Azim Sayyidina وحبذ للهادي الى صراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله الغفور الرحيم استغفر الله الغفور الرحيم استغفر الله الغفور الرحيم, الله الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انت مقصدي ورضاك مطلوبي اعطني mahabbataka waridoka ya allah ya panjenengan panjenengan ingkang kula maksud. maksud waridoka wadidoka. matlubi wadidoka. lan keriduan panjenengan ingkang kula ilari antini mahabbataka wadidoka. wa ma'rifataka ya allah, allah. panjenengan sukani kula Teman datang panjenengan, Ya Rob teman datang Allah. Wa makrifataka, mengenal datang panjenengan. Lalu sifat-sifatipun, sifat -sifat La ilaaha illallah. istri Allah Allah 126 atau lebih matai mata menutup ya matanya memejamkan mata mulutnya ditutup atau menutup mulut menggigit menggigit gigi giginya digigit lidah ditekuk ke atas datang langit-langit serta menahan nafas ketika sampai pada hitungan 196. Dados monggo belajar pan Allah Allah, Allah nyuwun bahwa kula niki ngaku dateng Gusti Allah bawa kula niki dosa paling kata tiangkan paling kata tiangkan paling zalim, terutama zalim datang tiang sepah kula kali niki Allah datang ati, Allah, Allah. la اله الا الله سيدنا محمد الله صلى الله عليه sampun di dilepas Allahumma sholli wasallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afa wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min yasaiat wa tarfa'una ya rab wa tarfa'una biha 'indaka ala darajat wa tuballighuna biha akhsal ghayat fil hayati wa ba'dal mamat انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكس فانما ينكس على نفسه ومن اوفى بما عادى عليه الله فسيؤتي اجرا عظيما والحمد لله رب العالمين الفاتحه